بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مارضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون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 ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذكركم افلا تعقلون وكم قصنا من قريه كانت ظالمه وان شئنا بعدها قرنا اخرين مَا تَسبْبِقُ مِنْ أَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأخِرُون وَكَمْ قَصَنَّ مِنْ قَريَةٍ كَانَت طَالِمَةً وَأَن شَأْنَّ بعدهَا قَوْمًَا آخَلين فَلََّا أَخَُّ بَأْسَنَا إذَا غُم مِنهَا يَركُلُون.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 وَلَكُم الْوإِلُ مَِّا تَصِفُون وَلَغُمَ فيِي السَّماواتِ وَالأَرض وَمننْ عين دَغُ لَا يَْستكمِرونَ عَ عبادتِ لا يستكمِرونَ عَنَّ عبادَتِهِ وَلَا يستخصِرون لا يسَكمِرونَ عَنَّ عبادَتهِ وَلَا يستَخْصِرون لسَبّحونَ الليلى وأ غَرَ لاَا يَفْترون أَمِ التَّقَذون آلِهَةً مِنَ الأررضهُم يشِرون لَ كانَانَ فيِيهِ مَا آِهَةٌ إِلاا اللههُ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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ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 وَجَعلنا منِن الْماءِ كَُّ شَيْئٍ خَيْ فَلَا يُؤمنِون وَجَعلنا فيِي الأمضِرَواسِيَ أَنْ تَمدَ بِهِمْ وَجَعلنا فيِيهَا فِي جَاجَ سُبُل ل عَهُم يَحتَّدُون وَجَعلن السَّماء أَسَقَفًَا وَهُم عَنْ آياتِهَا مالِلُون وَهُوَ الذي خَلَ الليلَ وََّ غَا رَ الشَّسَ وَالقَمَر كلُلُّ فيِي فَلَكِي يسبْبَخُون وَم جعَنا لِبَ شَرمِّ قَبللِكَخُلْد أَفَإِم مِتَّفَهُمُ الْخَالدُون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 ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون اللهم رحمتك ورحمة الله حمد ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ غَافِلُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا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 أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ مِن وَحْيٍ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا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 وَأَمَّا حَيْنًا إِلَيْهِمْ فِعْلًا الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطَ آتَنَاهُ حُكمَ وَوعمَاء وَنَجَّينَاهُ مِنَ القَريَة التي كََ التعملُ الْخَبائِث إِهُ كَالوا قَوْمَ سَءِ فَاسِقين وَدخَلْناهُ فيِي رَرحْمَتناَا إِهُ مِنَ الصَّانِقين. وَنُخَن إذن داَامِ قبلَلُ فَسْتَجَبناَ لَهُ فَمَجَّنَاهُ وَأَْلَ فَنَجَّينَاهُ أَهْلَهُ مِنَكَرربِ العظيم وَنَصَرناَاهُ مِنَ القَوْم الذيينَ كَذَّبُ بآياتِننا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 وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَ لَهُ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بأمره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 آتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَ الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّ لهم من الصالحين ودنوا اذ ذهب مغاضبا فظنن ان لن نقدر عليه فلدا فنادى في الظلمات الا اله الا أنت إني كنت من الظالمين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فلا في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا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 وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون فَمَن عَمِلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا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 لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَغَمْ فِي نَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا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 وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفجع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 فَهَلْ الأأَنتُم مُسلْمُون فَإِن تَوَّوْ فَقُل آذًَا تُكُمْ على سَوَ وَإِنْ أأَدِرِي قَربٌ أَن بَعيد م تُدُون فَإ تَوََّو فَقُلآذًَا تُكُم على سَوَ